بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد آخر شيء أخذناه الرهن نعم قال المولف رحمه الله تعالى قال وَإِن أَتْلَفَ الرَّهْنَ أَحَدٌ فعليه ضمانه يكون رهنا إن أتلف الرهن قال ماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري طيب إذا أتلف الرهن مؤلف يقول هنا إذا أتلف الرهن شخص آخر فعليه ضمانه فعليه ضمانه يأتي به مثله رهن مثال رجل وضع عندك شيء هذا رهن فجاء شخص آخر فأتلف هذا الرهن يقال لهذا المتلف ائتي بمثله ويعتبر ماذا رهنا واضح وضع عندك جوالا رهنا فأتلفه فيقال له ائتي بجوال مثله بمثله يكون ماذا رهنا لصاحبه قال ونمائه تبع له يعني أتى وضع لك رهنا شاتا وكانت حاملا فوضعت حملا فالحمل تبع الأصل فالحمل الذي وضعته تبع لماذا للاصل قال ومؤنته على ربه هذه الشاء الذي وضعها عندك مؤنتها الطعام وشرابها من الراهن وليس المرتهن واضح مؤنته. قال وليس للراهل الانتفاع به ما يجوز الانتفاع بالرهن إلا ما نص الشرع عليه أو أدى له فيه أن ينتفع ويأخذ من من الدين الذي عليه. طيب ما هو الذي أدى الشارع فيه؟ أدى الشارع فيه قال الظهر يركب أي البهائم التي تركب. بنفقته إذا كان مرهونا بنفقته أي النفق الذي أنت تدفعها تركب فيها بالنفق الذي أنت قد دفعتها أو خسرتها في إطعامه واللبن أيضا الحليب الذي في الشا أو البقرة أو أو الإبل فهو لك بماذا؟ بمقابل ما تطعمها بمقابل ما تطعمها وعلى الذي يركب ويشرب النفقه نعم إذا كان ممن يركب ويشرب فعليه ماذا النفقه عليه النفقه هذا الحديث استشكل على بعض أهل العلم فمنهم من قال لا يجوز لأن كل قرض جر نفع فهو يش ربا وهذا قرض فقد جر نفعا فكيف يستفاد منه وهناك من أهل العلم طبعا هذا قول الجمهور أما القول الثاني رواية عن Imam أحمد وبه قال جماعة من أهل الحديث قالوا هذا مرخص من الشرع استثنية هذا استثنية من هذه القاعدة قاعدة تحريم كل قرض جر نفعا فهو ربا قالوا استثنية من من هذه القاعدة البهيمة هذه البهيمة الذي استفاد منها ما الدليل؟ قالوا النص وهذا هو أقرب الأقوال النص إذا وضع عندك شخص بهيمة من بهيمة الأنعام رهنا يقال له انفق عليه يقول ما عندي ما عندي ما انفق عليه لكن أنت انفق عليه وبنفقتك الذي انفقت عليه استفد منه إن كانت حلوبا لبنا وإن كانت مركوبا إيش بركوبها واضح فهو إذا أتى لك ببهيمة شاه أو بقرة أو إبل قال ضعها عندك هذه تعتبر رهن فيلزم الراهن بنفقة إيش الرهن بنفقته يجب عليه أن ينفق عليه قال لا أستطيع قال لا أستطيع هنا يجوز لك لماذا؟ لا؟ لأنها جاء نص لا أستطيع فجاء النص أني أنفق علي وأستفيد منه طيب هذه الاستفادة جاز لك أخذها بسبب ماذا؟ بسبب ما؟ المقابل الذي أنفقته يعني ما ليس السبب القرض وإنما المقابل أنت تدفع الآن مقابل فأنت تدفع مقابل فتأخذ ما دفعته بالنفقة من الطعام والشراب فتستفيد منه إما ركوبا أو شربا واضح؟ نعم طيب غيره إن وضع لك إنسان أرض هذه الأرض زراعية فيها مزرعة وفيها يعني ثمار يقال هي رهن ويقال لصاحبها لصاحبه أنت الذي تتكفل بمؤنة حرثها وكل شيء إن قال لا أستطيع إن قال لا أستطيع أنت تقوم بهذا الواجب وتأخذها وتنفق عليها وتخرج المال الذي أنفقت عليها من هذه الأرض وإذا بقت زيادة تحسبه من إيش من الدين إذا بقت زيادة تحسبه من الدين واضح هكذا أما أنك تستفيد من مطلقا مع الزيادة هذا لا يجوز فهنا ستكون دخلت في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه وهنا المؤلف ما, ما عرفه والتعريف هو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر هو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عن نعم ما معنى هذا الكلام التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر زيد من الناس استدان من عمر مالا فعمر طلب زيدا قال ائتني بمالي سوى دين أو وهو يقول إن شاء الله أمهن أو كذا عمر يصر يقول لا يجب عليك أن أنا ما لا أضمنك لعلك تهرب أو تماطل أو فيأتي ثالثهم فيقول لعمر أنا أضمن لك أنه يرد دينك يعني يضمن لمن لزيد أنه يرد الدين فأكون أنا الضمين لمن لمن لزيد انظر تعريف التزام الإنسان ما في دمة شخص آخر أنا ألتزم أنه يرده لك التزام الإنسان ما في دمة إيش؟ شخص آخر المال هذا في ذمتي أو في دمة زيد في دمة زيد واضح الآن هذا الذي يسمى الضمان هذا الذي يسمى ضمان يعني من يضمن لي أنه سيرد مالي من؟ نعم وأيضا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه يعني يجب أن يعرفه يجب أن يعرف من الذي ضمن هذا أو يقول هذا أنا سأتي لك بضمين يجب عليه أن يعرفه يقول من هذا الضمين عند عمر من هذا الضمين يجب أن يعرف أما أما أنه يقول سأتيك بضمين ولا يعرف هذا الضمين هذا ما يصح نعم فهنا يقوم الضامن بأداء يعني إيش تضمان هذا الرجل قال والكفالة والكفالة التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي هنا عرفها المؤلف قال أن يلتزم بإحبار بدن الخصم بدن الخصم هناك من أهل العلم من فرق بين الضمان والكفالة قال الضمان يتعلق بالمال والكفالة متعلقة بالبدن وهناك من أهل العلم من يرى أنهم سواء الضمان والكفالة هما واحد هما واحد والذي يظهر أنهما متغايران. الضمان يكون في المال يضمن لك رجوع مالك أما الكفالة فهو يكفل بدن الشخص بدن الشخص هو الذي يكفله فهذا هو الذي يظهر والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الحديث حسن والزعيم هو الكفيل والضمين الزعيم معنى الكفيل والضمين غارم أي إعطى ما تضمنه وتكفل به غارم أي أنه يعطي ما تكفل به وما تضمنه أو ما ضمنه عفوا ما ضمنه قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم قال فكل منهما ضامن من الضامن والكفيل إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برأ الأصل والله أعلم أو برأ الأصل أو برأ الأصل نعم أي فكلهما ضامن هنا وقع خلاف بين العلماء إذا كان زيد هنا في هذه الصورة ما أتى بالمال ما أتى بالمال هل لعمر أن يطالبني يقول هات مالي أنت ضمنته أم لا أم أن الواجب عليه أولا المطالبة بزيد وأخذ المال من زيد فإن تعذر بعد ذلك ينتقل إليه واضح الآن يعني أول ما يحين الأجل هل لعمر أن يطالبني أو أولا يبدأ بزيد ثم إذا يأس من زيد يأتي إلي هنا خلاف وقع بين العلماء من أهل العلم أن يقول يطالبنا الاثنين هيا يقول أردوا ديني يطالب زيد ويطالبني وهناك من أهل العلم يقول يطالب زيدا فإن تعذر زيد بالأداء انتقل إليه انتقل إليه لأنه أنا ضمنته لأنه أنا ماذا ضمنته واضح الآن فصاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم من الغريم؟ زيدٌ إلا إذا شرطا يعني شرطا قال لا تتأب عند زيد تعال عندي أنا أنا سأعطيك نعم وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو تعذر وهذا هو الصحيح أولا يطالب الغريم فأنت تعذر استيثاهم من الغريم طالب من طالب الضامن طالب الضامن واضح الآن قال إن قام بما التزم به بما التزم به هذا قال أنا سأوفي الدين وهذا قال أنا أضمن لك أن فلانا يوفي الدين إن قاماه بما التزم به أو أن صاحب الحق قال له بريئتا يعني ما عليك شيء سامحه ما طلب منه شيء نعم إما أن يقول بريئتا للضامن أو يقول بريئتا لمن للغريم واضح الآن هنا يسقط يسقط الضمان، يسقط الضمان، ومثله الكفيل، الكفيل يقول، وهذه الكفالة دائما تستعمل في مسألة إذا سجن إنسان أو ماذا يعني يعيش في بلاد مثل كفالة الذي يعيشون في بلاد يقول من يكفل هذا أنه لا يهرب، لا يعمل لنا. جرائم أو سجين يخرج من سجنه يقول يضمن بإتيانه إلينا متى ما طلبنا فيقول شخص من الأشخاص أنا أضمنه لكم يعني يأتي ببدنه يأتي ببدنه إلى إلى من كان يطالبه بالحق لمن يطالبه بالحق فإذا إذا طلب من يقول له أين فلان فأول ما يبدأ يبدأ بمن الكفيل فيأتي به يقول هذا هو هذا هو الذي أنا كفلت أمامك الآن عندك فهو يعني يختلف باختلاف الضمان أنه يضمن البدن يضمن إتيان البدن واضح الآن إلا إذا قال له صاحب الحق يعني سامحه أو عفى عنه فلا حرج من هذا فيطالب بعدها بهذا فهذا اللي تسمى الكفالة هذه التي تسمى الكفالة واضح طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر لفلس أو غيره الحجر والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله منع الإنسان من التصرف في ماله وهو على قسمين وهو على قسمين حجر لحظ غير المحجور عليه كالحجر على مفلس لحق الغرماء حجر لحظ غير المحجور عليه كالحجر على مفلس لحق الغرماء وعلى مريض بما زاد على الثلث الثاني حجر لحظ النفس وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه وهو على قسمين أي تحجر أي تمنع حجرت واسعا أي منعت بشيء واسع حجر يقال حجر هذا الحجر من يقوم به اختلف العلماء فالجمهور على أن الحجر خاص بالحاكم خاص بالحاكم ومن كان له ولاية عليه القول الثاني أن الحجر أعم سواء كان حاكم أو من كان تحت ولايته أو غير ذلك يستطيع حجره والصحيح أن الحاكم هو الذي يحجر وليس لأحد الرعية الحاكم هو الذي يحجر المال طيب يحجر عن من يحجر عن رجل أفلس وطالبه غرماؤه فيحجر عليه ماله يقول يجب عليك استفاع مال الغرماء يجب عليه استثاء مال الغرماء أو حجر لنفسه يعني يراه مجنونا يمسك عليه المال أو سفيه لا يحسن السفيه الذي لا يحسن أو صبيا فيحجر عليه لا يعطيه لأن هذا يعتبر عبث في المال سيعبث في المال فيحجر عليه من هو وليه وليه أو الحاكم إذا لم يوجد الولي إذا لم يوجد الولي انظر ماذا قال الحجر لفلس أو غيره الفلس أي إذا طالبه الغرماء و, و... وأرادوا حقهم وأيضا لغيره أي حجر لحظ النفس لحظ النفس يعني إذا كان الحجر على المجنون نفسه ما أحد طالبه لكن يمنعه من ماله يمنعه من ماله من الذي يحجر الحاكم أو من كان تحت ولاية هذا المحجور قال وينبغي أن يسر على الموسر نعم الواجب على من أقرض إنسانا أنه يسر لا يعسر التيسير سبب في دخول الجنة نعم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل الجنة قال كان يقول لأولاده انظروا معسرهم فتجاوزوا عنه وموسرهم فيسروا عنه نعم فهذا دليل على أنه أدخل الجنة أدخل الجنة وقد أجمع العلماء على ذلك أن ال... التيسير في الدين أفضل والصبر وأما إذا أغلق عليه وأعسر فلا يحق لك مطالبته قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة أمر إلى ميسرة أي يجب عليك أن تنظره. نعم إلا إذا كان لعاب أو اكتشفت أنه عنده ولكن يماطلك. هنا الحاكم يتدخل الحاكم يدخل أما إن كان ليس هو يعني ما عنده شيء ولم يستطع فالواجب عليك إنضاره فنظيرة أي وجوبا إلى ميسره إلى أن ييسر الله له ذلك قد يقول قائل هو وعدني بعد شهر حتى ولو وعدك بعد شهر فأصابه شيء من هذا ف لا حرج أن تنظره قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات نعم استدمت من إنسان أو أخذت مالا أو أخذت يجب عليك أن توفي به كاملا بدون نقصان نعم بعضهم يعطي جزءا ويريد أحد أن يسقط منه جزء ما يصلح هذا ولا يقحم نفسه في هذه الأشياء بل الواجب عليه وفاء الواجب عليه الوفاء يفي كما أعطاك اعطيه بدون سب ولا شتم ولا أي شيء إن لصاحب الحق ما قال هو صاحب حق فترد له المال كما أخدته كما أخدته نعم بل الواجب عليك أن تشكره لأنه أحسن إليك في القرض فالمقرض محسن نعم قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة مطل المماطلة يعني أنه يؤخره المماطلة هو التأخير الغني من مقصود بالغني؟ الذي يستطيع الاستيفاء أو الوفاء وليس الغني من بلغ النصاب هنا معنى الغني الذي عنده الإيفاء أو الاستيفاء يستطيع ظلم أي معصية محرم لا يجوز لإنسان مطالب بوفاء دين أن يؤخر الدين بل واجب عليه ماذا أن يسرع في أدائه وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل جاء إليك فطالبك بالمال فأحلته إلى فلان أنت انظر الإحالة صواب رجل مليء أي عنده مال يستطيع أن يعطيني أم ليس رجل عنده مال واضح الآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحيل بديني إلى رجل مليء يعني يستطيع الوفاء أحاله إلى رجل تاجر قال اذهب وأخذ ديني من عند الرجل هذا فلا حرج أن تذهب فاحتل أي اذهب ولكن إذا أحالك إلى غير مليء فلا تحتل لا تذهب بل طالبه قل هذا فقير ما سيعطيني مالا واضح الآن نعم فقوله إذا أحيل أي أحال الدين يقول خذ ديني من عند فلان من عند فلان عند من مليء يعني يستطيع الأداء وليس بمماطل أيضا وليس بمماطل أما إذا كان عنده الوفاء عنده المال لكنه مماطل لا يحتل إليه لا يرجع إليه نعم أو يستطيع أن يأتي لكن ليس له مال فكذلك لا يحتل إليه إنما يحتل إلى مليء المليء أي الذي عنده وعنده القدر على الاستيفاء قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم انظر عرفه المؤلف هنا هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا انظر بهذين الشرطين قادر على الوفاء والشرط الثاني ماذا؟ ليس بمماطل فإن كان غير قادر على الوفاء لا تحتل إليه لا ترجع إليه ارجع إلى صاحب الدين نعم وإن كان قادر على الوفاء لكنهم مماطل لا تذهب إليه نعم لا تذهب إليه قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم نعم يعني أن المفلس إذا لم يعلم غرماءه بفلسه ولم يحجر عليه وتصرف تصرفا يضرهم وأعطى بعضا وحرم آخرين أن تصرفه هذا ليس بنافذ لأنه ظلم, لأنه ظلم الآن بعضهم يعني يعطي لشخص دين هذا صاحب الدين يعني المديون هذا يتصرف من هنا ومن هنا وكثر ديونه بعض الناس ابتلي بهذا يعني يستدين من الناس يستدين, يستدين فتكثر ديونه لا يستطيع الوفاء هنا ترفع الشكوى إلى الحاكم أن يحجر عليه أن يحجر عليه ما ما بقي من المال فيقسمه على غرمائه فيقسمه على غرمائه نعم على ماذا يقسمهم بعضهم يقول على قدر دينهم إن قسمه على قدر دينهم قد لا يكفي إن قسمه وكان يكفي فالحمد لله وإن قسمه وهو لا لا يكفي قال بعض العلماء يقسمه بالنسبة يقسمه بينهم بالنسبة يعني مثال هذا أعطاه مليون وتعتبر المليون نصف ماله فيعطيه بالنسبة خمسين في المئة كم الذي وجد عند عند هذا ال ال الصاحب الـ الـ الـ الـ الذي عليه الدين كم سيكون عليه سيحسب عليه مثلا أخذ منه مئتين ألف فيقال اعطيه النصف النصف الذي أع... مثل الذي أعطاه فيكون مئة ألف فيعطيه بالنسبة ما يعطيه بالقدر الذي أخذه ما يستطيع أن يعطيه مليون ولكن يعطيه بالنسبة فالمليون هي كانت عبارة عن نصف مال هذا الرجل فيعطيه مثلا النصف قد يكون مئة ألف قد يكون خمسين ألف نعم قال ثم يصفى ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم وإذا رأى الحاكم أنه قد صرف بعض المال يأخذه كان رجل عليه دين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقى عبدا عن دبر يعني أعتقه قال إذا الدبر معناه أنه إذا مات هذا الإنسان صار عبده حرا فرفع غرماء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه العبد فباعه وقسم ماله يعني منعه من عتق الدبر منعه وأعطى المال لمن للغرماء وأعطى المال للغرماء قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه نعم لا يقدم إلا صاحب الرهن برهنه يعني إذا كان هناك إنسان وضع عنده رهن فيقدم صاحب الرهن يقدم صاحب الرهن لأنه معه رهن لأنه معه رهن وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه من أدرك ماله عند رجل ماله بعينه جاءت برواية بعينه إلا أن هذا الحديث فيه كلام لكن له شواهد يعني هذا الحديث انتقد انتقده أبو حاتم في العلل لكن له شواهد خارج الصحيح وهو حديث يصحح قال من أدرك ما له أي بعينه من أدرك ما له بعينه فهو أحق به قال أنا وضعت عند هذا هذا الشيء هو أخذ مني هذا الشيء وهذا لي فهو أحق به هناك من العلم من يقول لا الحديث ضعيف ضعفوا فردوا الحديث وقالوا يجب أن يقسم بيننا الغرماء يجب أن يقسم بيننا والصحيح أنه أحق به أنه أحق به أي صاحب هذا المال قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون الصغير هو من لم يبلغ والسفه هو الذي لا يحسن التصرف السفي هو الذي لا يحسن التصرف والمجنون من ذهب عقله والمجنون من ذهب عقله قال أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم نعم أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فولي الصغير والسفيه والمجنون يمسك المال لا يعطيهم لا يعطيهم بما يضرهم بل واجب عليه أن ينفق عليهم بقدر ما هم يحتاجون إليه من غير إسراف ولا تبدير لأنك لو أعطيتها لمجنون قد يقطع يمزقها أو يرميها أو, أو لا يحسن إليها أو يعطي الفلان أو علان واضح نعم فيتدخل هنا الولي قال وعليه أي الولي ألا يقرب مالهم لهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه نعم أي الولي لا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن إيش يعني إذا احتاج أن يذهب يعني منطقة من أجل متابعة لهؤلاء فلا حرج أن يأخذ مالا إذا كان ليس عنده فمن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف من كان غنيا يستعف الأفضل له أن يخرج من ماله ويعف نفسه وإن أخذ يأخذ بقدري ما يفعله وليس يأخذ مع أجرته نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا في أموال اليتامى وهذا أيضا من يقوم مقام هؤلاء يقوم عليهم فيأخذ بالمعروف يعني بدون زيادة يأخذ بالمعروف قال ووليهم أبوهم الرشيد من هو ولي هؤلاء الصبي السفيه المجنون وليهم الأب الأب هو الذي صاحب الولاية الأب الذي هو صاحب الولاية فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقارب وأعرفهم وآمنهم وهذه مسألة خلافية يعني تنتقل إلى أين بعضهم يقول تنتقل الولاية كانتقال ولاية النكاح كولاية النكاح إذا فقد الأب والابن أو الأخ أو الجد هكذا وهناك قول وهو الذي يرجحه المؤلفون رواية عن إمام أحمد أنه يرجع إلى الحاكم الحاكم يختار يقول أنت ولي هذا أنت وليه في هذا فيعطيه الولاية يعطيه الولاية ويرى أنه أنسب له أنسب له حتى لا يهدر ماله أو يذهب فقوله جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده يعني أشفق أي أرحم أي أرحم ويحسن التصرف في ذلك من أقاربه يعني يجب أن يكون قريبا وأعرفهم وآمنهم يعني عنده أمانة وعنده فيأخذ يعني يعطيه الولاية من هذا الحاكم قال ومن كان غنيا فليتعفف لا يأخذ شيئا يحتسب الأجر والثواب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف أي ما تعرفه العرف ما كان يقدمه من طعام وشراب يأكل معهم لا يكون هو يزيد لنفسه هذا الولي يقول لنا أنا ولي فيزيد له ميزة لا كل معهم الذي تأتي لهم به الطعام كل معهم بالمعروف نعم قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته فليأكل بالمعروف هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته نعم ومنهم من يرجعه إلى العرف بالمعروف أي إلى العرف وهذا ضابط وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته من أجرة مثله أو كفايته والله أعلم واضح يا أخوان مسألة الرهن والحجر للمفلس قال باب الصلح نعم باب الصلح والصلح خير والصلح هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين وهو قطع الخصومات وهو قطع للخصومة نعم الصلح لما تصلح تقطع ايش الخصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما الحديث فيه ضعف وجاء من عدة طرق رواه أبو داود الترمدي وقال حسن صحيح وصحاو الحاكم إلا أن هناك من أهل العلم حسنه بمجموع شواهده بمجموع شواهده نعم والصلح خير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم فالإنسان إذا أصلح بين الناس قطع الخصومة يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك قال فإذا صالحه طيب قبل أن نقول كلام المؤلف الصلح إما بدفع مال يعني يكون فيه دفع مال وإما بتقسيم الشيء بينهما بدون دفع مال وإما أن يكون الصلح بأي شيء يتم فيه الموافقة يتم فيه الموافقة طيب هل الصلح فيه حدود هل الصلح فيه شروط هل الصلح مفتوح الباب الجواب الصلح لا يكون لمحرم لا يكون لمحرم فقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح بين المسلمين انظر الصلح جائز من المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحلى حراما هذا فقط أما تدفع مال تقسم بينهم أي شيء يتفقون عليه لا حرج عليك إذا كان من باب الصلح إن كان من باب الصلح واضح الآن نعم أهم شيء أنك لا ترتكب محرما لا ترتكب محرما قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز والصلح أم في كل شيء في الجيران في الأب وولده في الأخوة في المتبايعان في الشراكة في كل شيء يعني ليس مقتصر بدين أو كذا الصرح في أي شيء خصومة بين قبيلتين أو بين شخصين واضح فقولوا فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز رجل يسأل فلان يقول اعتني بمالي مثلا أو يقول أين سيارتي فيقول سأعطيك سيارة كذا يعني سيارته أو أعطيك مالا كذا فيرضي يعني صالحه عين أخرى بعين أخرى هو يطلب منه مثلا سيارة نوع كذا فيقول أنا أعطيك سيارة نوع كذا أو أعطيك مالا بدلها واضح الآن عين بعين أخرى أو دين بدين يعني يعني ماذا على دين أو بدين يصالحه فيقول له خد ديني من فلان أو علان وهكذا كل هذا جائز وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرع جازه نعم إن كان عليه دين فصالحه بعين قال أنا أرد مالي قال ما عندي خذ هذا الجوال بالمال الذي تسألني يجوز نعم يجوز قال وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أي أعطاه ماذا جوالا أو بدين قبضه قبل التفرق أو بدين قبضه قبل التفرق يعني صالحه بدين كان عليه دين فأعطاه هذا الدين الذي عليه وقبل أن يفترقاه قبل أن يفترقاه جاء فقال له اعطيني ديني قال خذ من هذا وهذا حاضر ويستطيع ماذا اعطاؤه وهذا حاضر يستطيع اعطاؤه يعني قبل أن يفترقه أما أحاله ثم ذهب لا وهذا ما عنده ما يصلح ولكن نقول هذا يعني ماذا يضمنني في هذا فهذا جائز هذا الصلح قال أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره أو غيره معلومة صالحه على منفعة في عقاره قال يأتي الرجل فيقول مثلا أين أين ديني طبعا يا إخوة الغالب أصحاب الديون هم الذين يحدث بينهم المشاكل والشركاء صح هم الذين يحدث منهم ولذلك أنا أمثل دائما بصاحب الدين فيقول له ائتني بديني يقول ما عندي ايش رايك احرث لك الأرض ايش رايك افعل لك كذا في عقاره او اصلح لك باب البيت او النافذة أو بما تسألني فيقول له طيب فيقوم بعملية إصلاح في البيت أو حرث الأرض أو جزة الثمار واضح هذا جائز قال أو صالحه على منفعة منفعة عمل في عقاره أرض أو بيت العقار مقصود بها إيش أرض أو بيت أو غيره يعني غير العقار غير العقار مثلا سيارة قال سأصلحها لك معلومة لكن شيء معلوم منفع معلومة نعم أوصى لها عن الدين المؤجل ببعضه حالا قال تني بديني مئة ألف أريدها منك الآن قال ما عندي فيقول له ائتني بنصفه الآن وأسامحك بالنصف الآخر هل هذا جائز نعم جائز وأما الحديث الذي جاء فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع وعجل فهو حديث لا يصح يعني نهى ولكن الذي ثبت أن النبي أمر قال له ضع وتعجل وأيضا كعب حديث كعب بن مالك في البخاري أنه سمع النبي صوت فخرج فهم ناس يريدون دين من كعب فقال يا كعب هكذا فأشار إليه أي ضع النص فوضع النص واضح الآن فيقول له أنا ما عندي دين ما رأيك أعطيك الآن الخمسين وتسامحني بالخمسين أخرى يجوز هذا هناك من العلم من حرم قال هذا فيه نفع هذا فيه نفع والصحيح جوازه نعم انظر ماذا قال المؤلف قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا بعضه إما نصف إما بعضه حالا قال له أنت تسألني مئة ألف قال نعم قال ما عندي ما رأيك لأعطيك خمسين وتسامحني بالباقي فرضي فهنا جازة واضح نعم قال أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالح على شيء صح ذلك يا أخي أنت تسألني دين نعم قال أنا أسألك دين كم هذا الدين أنا لا أدري وأنت قال أنا لا أدري لكن أنا أعلم أن بيني وبينك إيش دين انظر لا هو أعلم ولا هو قال اللي تأتي به كم معك أعطاك ذكذا من الدراهم فرضي به أو أي شيء أعطاه واضح الآن هذا معنى كلام مؤلف قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالح على شيء إيش هذا الشيء أي شيء إما أعطاه بعض المال إما أعطاه سلعة إما أعطاه صح ذلك نعم يعني جواز الصلح مع المؤجل ببعضه حالا وهي مسألة ضع وتعجل المؤلف يرى بجواز ذلك نعم وأما المحذور الذي جاء فيه قلنا لكم حديث لا يصح قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره رواه البخاري نعم جاء في بعض الروايات خشبه جاء في بعض الروايات خشبة خشبة نعم يعني بعض الروايات بالإفراد والأكثر بالجمع لا يمنع يمنعنا جار جار أن يغرز خشبا خشبا بالجمع على جداره طيب وهذا أيضا من باب الصلح لا يمنع عنا جار جاره الجيران الجيران كل من كان جارا سواء كان جار عقار أرضي أراضي زراعية أو كان جار بيوت واضح الآن هذا كله يسمى ماذا جار كل يسمى جار القواعد المتبعة بين الجيران أنه لا يجوز لأحد أن يضر بالآخر لا يجوز لجار أن يضر جاره واضح الآن هذه القاعدة الأولى لا يجوز حرام لا يؤمن قال عليه الصلاة والسلام من لم يأمن جاره بوائقة أي سبه وشتمه وأديته لا, لا يكون مؤمنا كامل الإيمان من كان جاره ما يأمن من شره أدى نعم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظلنت أنه سيورثه واضح الآن فالقاعدة المعمول بها أنه لا يجوز لجار أن يؤذي جاره بأي شيء من الأذية إما هو أو أولاده نعم بعض الجيران قد يكون الأب طيب لكن أولادهم مصائب نعم يرمي جاره بالحجر أو يكسر شيئا أو ما يجوز وبعضهم يقول هو طفل لا لا يجوز لطفلك أنك تجعله يؤذي جيرانه بل واجب عليك إحكامه نعم نعم وكثير من المشاكل التي تحدث بين الجيران بسبب ماذا؟ بسبب الأولاد يتضارب الجيران بسبب الأولاد يتخاصم ويتهاجروا بسبب الأولاد فالواجب عليك منع أولادك أيضا رفع الصوت بعضهم يشغل أغاني عيادا بالله هذا ما ينبغي أو بعضهم يشغل قرآنا حتى القرآن رفع الصوت بالقرآن ما الدليل على ذلك أنت تريد تسمع؟ اسمع أنت لا تسمع غيرك لا يجرى حدكم على بعض بالقراءة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع نفسك لا تسمع الجيران بعضهم يعمل مكروفونات وسمعات داخل بيته، يشغل ويسمع الناس بعضهم مرضى بعضهم متعب بعضهم في نوم فما ينبغي لك أدية الجيران بأي حق من الحقوق واضح القاعدة الثانية عند أهل العلم وهي أن الجار إذا احتاج إلى شيء من جاره الجار إذا احتاج شيء من جاره فهو على حالتين جار يحتاج شيء من جاره فهو على حالتين الحالة الأولى أن ألا يحدث بذلك ضررا أن يحدث بذلك ضررا الحالة الثانية أن يحدث بذلك ضرر ضررا أن يحدث بذلك ضرر نعم الحالة الأولى ما سيحدث لجاره ضررا ما هو الواجب عليه تلبي أم تمنع الواجب عليك تلبي وهذا مذهب الجمهور مثال أراد أن يغرز خشبة في جدارك لأنه يتطلب في البناء أن يغرز الخشبة أراد أن يضع الخشبة مستندة على جدارك انظر أراد أن يضعها فوق السقف ما سيضرك شيء هنا يجب عليك أيش أنك تلبي ذلك لهذا الحديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز انظر يغرز خشبه أو خشبة أو على جداره لا يمنعنا فلما حدث به أبو هريرة قال ما لي أراكم عنها معرضين يعني لماذا ما تستمعون لأرمينها بين أعناقكم أو قال بين أكتافكم يعني أنا أرميها سأبلغكم وأنتم شأنكم واضح فلا يجوز له منعه ما في ضرر عليك قال ما في ضرر لا تمنع الحالة الثانية هناك ضرر يجوز له أن يمنعه نعم يمنعه إذا غرز خشب في جدار قد يسقط السقف قد يكون بيته قديم قد يكون جداره هش لا ليس بالقوي فيجوز منعه فيجوز ماذا منعه واضح نعم هذه القاعدة الثانية وهو المطلوب الذي أراده المؤلف لا يمنع النجار النجار أي إذا كان ليس هناك براء القاعدة الثالثة أنه يكون بينهما اشتراك القاعدة الثانية يجب أن يكون أو يكون بينهما اشتراك كممر أو حائط ونحوهما كممر أو حائط ونحوهما هذا رجل عنده أرضية هنا وهذا الرجل متسق أرضية طيب كيف سيفعلون الباب إذا فتح الباب إلى هذا الجهة أضره فاتفقون على ماذا على ممر يكون لهما نعم يجب أن يكون هناك بينهما ممر أو جدار إذا التصق إذا التصق يكون ماذا بينهما جدار نعم فلا حرجاء من ذلك فلا حرجاء من ذلك واضح الآن يا أخوان فهذا هي القاعدة المعمولة بين الجيران. طيب رجل سكن بنى عند جاره، ففتح النوافذ تجاه بيته، تجاه بيت جاره. فتح النوافذ والأبواب إذا لم يكن بينهما ممر لا يجوز. بل واجب عليك إبعاده تجعله بعيدا عن يعني هو ملتصق بجاره هنا اجعل النوافذ هنا والأبواب هنا أو هنا لا تجعلها هنا لأنه لو بنى باب في بيت قد هذا إذا بنى لا يستطيع سيغلق عليه الباب لكن إن كان بينهما ممر يجوز له إخراج باب وإخراج إيش نوافد لكن ليس بينهما مر ملتصق لا يفتح نافداء إلى, إلى جاره أذية سيطلع عليه وهكذا ما ينبغي له ذلك واضح الآن فهذا نوع ضرر نوع ضرر لا يقول لا يمنعنا جار جارة لا بل أمنعك لأن هذا ضرر متعدي علي هذا الضر متعدي علي فلا يجوز لك فتح هذا الباب فتح هذا الباب واضح يكون بينما طيب إن كان بينهما ممر يجوز له إيش أن يفتح باب بابا أو نافذة صح لكن لو عمل روشا يسميه أهل الفقهاء روشا أو شرفة بشرفة هذه اللي تسميه بشرفة هذا الذي بلكون تعرفون أنتم الشقق الشقق البيت شقق في زيادة تخرج عن الشقة هذه يسموها في عرف الفقاء روشا تمام وأيضا نسميها بلكون هي كلمة غير عربية والشرفة كلمة عربية شرفة يعني شيء يستشرف فيه فالشرفة أيضا اخراجها إن كان فيها ضرر لا يجوز أو كانت صغيرة لا تؤثر لا حرج واضح الآن طيب أيضا هذا الميزاب اللي يخرج منه ماء المطر ماء المطر إن كان على الممر الذي بينهما لا حرج لكن إن كان الميزاب فوق داره دار جاره لا يجوز هذا في أدية يجب أن يكون يمينا و... ويسارا هذا الميزاب واضح عرفتم الميزاب اللي يخرج منه ماء المطر لا يجعله تجاه بيت جاره أو يقول أنت معك حوش خليه ما يصلح بل واجب عليه أن يبعده إما هكذا وإما هكذا واضح نعم فلا ينبغي له أذية جيرانه فيتفقا على ذلك فلا ينبغي لهم الخوض في هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة يقال وكالة ويقال وكالة والكسر يعني أشهر نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين عقد جائز من ماذا؟ من الطرفين انظر الآن ما هو العقد اللازم من الطرفين البيع والشرع عقد لازم من الطرفين وعقد لازم من طرف دون الآخر وهو الرهن وعقد جائز بين الطرفين وهي الوكالة يعني أنا أوكلك جائز أنا أوكلك وأنت لك أن تكون موكلي هل يجب؟ لا لا يجب وهل يجب أن أضع وكيلا؟ لا لا يجب إذن جائز ليس بواجب وليس بلازم نعم كالولاية وأنواع الشركة والمساقى وغير هذه فهلنا الآن نحن دخلنا في عقد جائز من الطرفين ويجوز الوكالة في كل شيء نعم تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها كل ما كان يصح فيه النيابة يجوز لك النيابة، التوكيل، مثل ماذا؟ واحد ألف من حقوق الله كتفريق الزكاة يفرق الزكاة، توكل فلان يفرق الزكاة، والكفارة تعطي الإنسان قل له افعل كفارة أو اطعم بها مساكين كفارة أو ما شابه ذلك، ونحوها يعني ما كان من حق الله لكن يجوز لك التصرف فيه يجوز لك التصرفه، بقى ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها كالعقود كل عقد بيع شراء نكاح يجوز لك أن توكل في النكاح ويجوز لك الفسخ طلاق أيضا أو فسخ بيع توكل الوكيل نعم قال وما لا تدخله النيابة ما هو من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدني خاصة كالصلاة والطهار هنا ما يجوز أنك توكل تقول لفلان صلي بدلا عني ما يجوز بل واجب عليك أن تصلي أنت لأن هذا متعلق ببدأك واضح نعم والطهارة أيضا والحلف يحلف أيمان ويقول لفلان أنت كفر عني أنا يعني يحمل يحمله اليمين ما يصلح هذا نعم والقسم بين الزوجات نعم يقسم بين الزوجات لا يوكل إنسان يقسم لها لأن هذا متعلق ببدنه ونحوها لا تجوز الوكالة فيها هذه الأشياء لا تجوز الوكالة فيها نعم قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا أي أن الوكالة لا, لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله أي أن الوكيل الوكيل لا يتصرف في شيء إلا إذا أذن له الإذن على قسمين إذن الوكيل من موكله على قسمين قسم عام وهو الذي له حرية التصرف مطلقة حرية التصرف مطلقة وقسم خاص وهو ما كان موكل بأمر دون غيره دون غيره فالعام يكون بدل يعني خلاص أعطاه وكالة عامة فيكون بدل عنه في كل شيء إلا ما كان متعلق في في جسد الإنسان بدنه اللي لا تدخله كالصلاة والطهرة وغيره قسم خاص أي أنه وكيل في أمر وكيل في دكانه في محله وليس وكيلا في نكاحه وطلاقه فما يقبل إلا ما أسند إليه هذه الوكالة واضح؟ نعم متى تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بفسخ الوكيل الموكل يعني الوكيل الذي وكله بفسخه يقول خلاص أنا فلان ليس وكيلا لي ليس وكيلا لي هنا تسقط الوكالة هنا تسقط الوكالة طيب لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل الواجب عليه إعلامه يقول له أنا أبعدت الوكالة عنك أما إذا أعطاه وكالة ثم يقول لبعض الناس أنا عزلته لا يجب إعلامه لأنه سيتصرف ويظن ماذا أنه ما زال تحت وكالتك واضح. الواجب عليه إعلامه نعم فإن تصرف إن تصرف قبل علمه يعني الوكيل تصرف وكان الموكل قد أبطل أو, أف أو فسخ منه الوكالة هل هو نافذ خلاف بين العلماء والصحيح أنه نافذ لأن العلم شرط واضح والصحيح أنه نافذ نعم ويجوز توكيله في كل شيء صغير كان أو كبيرا أو شراء ما شاء يوكله في الشراء لعدم وجود المانع نعم ما في هناك ما يمنع قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا ويجوز التوكيل بجعل أو غيره الجعل والجعالة هذا سيأتي معنا في باب الجعالة، وهو يعني مال، الجعل هو إيش؟ إعطاء مال، ويجوز التوكيل بجعل، يقول خذ هذا المال، افعل لي كذا، افعل لي كذا، يوكيله، لكن بإيش؟ بمقابل، يوكله بمقابل. قال وهو كسائر الأماناء، الوكيل أمين، الوكيل يعتبر ماذا؟ أمين، لا ضمان عليهم. إلا بالتعدي أو التفريط على الراجح من قوال أهل العلم أن الوكيل لا ضمان عليه لأنه محسن الوكيل يعتبر ماذا؟ محسن فلا ضمان عليه إذا حدث شيء تحطم شيء على يده أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط يعني أمره سيده يذهب أو موكله ولم يذهب وتأخر و هنا يلام أو فرط في جانب ما أدى حقه هنا يلام قال ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين ويقبل قولهم في ذلك يعني يقول والله ما تعديت ولم أفرط يقبل مع يمينه ومن ادعى الرد من الأمناء هذا يقول أنا ردته إليك وذاك يقول لا لم أرده إليك من هذا الوكيل يقول أنا ردد رددتها إليك أو صاحب وديعة قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينه يعني إن كان بمقابل ما قبل منه إلا أن يأتي ببينه أنه رده وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه فهمتم الفقر الأولى أعطى مالا لإنسان جعل قال له اذهب واتني مثلا بدفتر دفتر أو اتني بأي سلعة فتأخر فجاءوا في اليوم الثاني والثالث قال له اين السلعة الذي طلبتك اتيانا قال قد اتيت بها اليك يدعي انه ايش اعطاني انا اقول انت ما اعطيتني أنا انتظرتك ولم تعطيني في البارحة قال بلى قد أعطيته هذا رجل أعطي مالا وكله قال فإن كان بجعل لم يقبل منه إلا أن يأتي بينه. يقال لهذا الوكيل أين بينتك؟ من يشهد لك أنك قد أتيت بهذا واضح الآن لماذا لأنه ليس متبرعا إنما قام بإيش بعمل وهناك من العلم من يقول لا يحلف بينهما والصحيح ما قاله المؤلف أنه لا يقبل منه إلا إذا أتى ببينه واضح طيب الحال الثاني قال إن كان متبرعا يعني ليس بجعل يا فلان لو سمحت اذهب بيت فلان واتيني مثلا بجوالي أو كذا فذهب وتأخر ما التقياه ثم التقى في اليوم الثاني قال أين جوالي قال قد أعطيتك جواله قد أعطيتك جواله يقول لا ما أعطيتني قد أرسلته مع كذا أو ما في قبل قوله مع يمينه احلف يمين أنك أرسلت إليه يعني أتيت إليه بالجوال فيحلف في يمين لكن إن قال لفلان امسك روح اعطي الفلان أو كذا فأعطى فلانا فهو مطالب من قبلي أنا ما أعرف فلانا أنا أعرفك أنت هات الجوال وهو يذهب إلى من من وكله لكي يأتين به واضح نعم هذا معنى كلامه قال وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه نكتفي له هنا قال هل يجوز لنا أن نشتري الرهن من المرتهن مباشرة والراهن لا يعلم بكم يباع الرهن وعادة في بلدان إذا بقي من الثمن بعد الوفاء لم يدفع إلى صاحبه لا الواجب إعلامهم وتبين وإلا هذا أخذ أموال الناس بالباطل إذا استودعنا أحد نقودا فهل يجوز لنا الانتفاع به بدون علمه أو إذنه لا يجوز إلا إذا أذن لك لا يجوز إلا إذا أذن لك قال لك ضع المال هذا عندك ومتى محتاجته إليه ما حكم ما حكم وضع العلامة في الآية للتذكير حظ إذا نس العلامة إذا نسي لأنها ميسرة مثل مالك أو هذا جائز كان إن كان في المصحف لا لا تعمل علامة في المصحف لا تكتب شيئا هناك من أهل العلم كره الكتابة على المصحف نعم أكتب في دفتر اكتب فيه ما حكم تجارة في مكان أو سوق في اختلاط يعني المحل في اختلاط ما يجوز اما السوق اختلاط نعم هو اختلاط مؤقت اضطراري لأن تعرفون لكن في محل تختلط معهم لا يعني يكونون عمال نساء ورجال لا ما يجوز ما حكم طالب العلم إيش صرف الطالب ما, ما فهمت كتبها ب... ما هو التفصيل في قصر وجمع الصلاة في حق المسافر؟ سأل طويلة والصحيح أنه إذا لم ينوي قصر أبدا لو لو لم ينوي إقامة محددة يقصر وكان مترددا وأما إذا نوى في مكان إن أنه سيمكث فيه فالصحيح أنه يتم طيب ما هو المدة من منهم من قال أربع أيام منهم من قال عشر أيام ومنهم من قال تسعة عشر يوما وهذا الذي صح عن ابن عباس البخاري قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما فكنا إذا زدنا عليها أتممنا هذا هو الصحيح فأنت إذا جئت إلى مكان وأنت تنوي أن تقيم فيه أكثر من تسعة عشر يوم من أول ما تأتي تتم وأما إذا جئت وتعرف أنك أقل من التسعة عشر يوما أقصر واضح وأما إذا جئت إلى مكان وأنت متردد اليوم أخرج أو غدا أخرج هذا المتردد وليس معناه أنا سأنظر ناسبني بنئو غدا سأخرج إذا أكملت معاملتي غدا سأخرج اقصر ولو استمريت سنين على هذا نعم ما حكم رفع من ديونه أكثر من ماله إلى الحاكم وهو جذره ما يطالبونه. لا حرج إن لصاحب الحق ما قاله قال أنهم يماضل نعم يرجوز له أن يرفعون إلى الحاكم إلى السلطات لكن أول أولى النصح إدخال ناس يتوسطون ما إذا أست منه ورأيته عنيدا لا أحرز أنك تستعين بالدولة قال ما حكم الصلاة في المسجد الذي يبنى على الأرض التي كانت قبل ذلك مقام إيش معنى مقام قبر وقد ليس مقام يعله متأثر الأخ ما يقال مقامه قل قبر طيب وقد انتقلت المقابر قبل بناء المسجد إلى مكان آخر لكن فيها مقابر إن كانت ما زالت المقابر موجودة لا يجوز لك البناء وأما إذا أزيلت أو اندثرت يجوز لك البناء وشراء الأرض وعلى أني أنصحك لا تقدم على ذلك حتى تتيقن ما حكم التنطيط أو التغني في الأذان التنطيط والتغني في الأذان مكروه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن زيد ورأى رؤية الأذان قال علمه أبا محذورة فإنه أندى منك صوتا يعني صوته جميل فأندى يعني صوت جميل مرتفع مرتفع فالأذان الواجب فيه الصوت الحسن المرتفع ليس معنى الصوت الحسن أن يتغنى به لا يعني لا يكون صوته جهوري يخيف الناس بعضهم يأدن الناس يخافون لا يكون صوته هيا يعني نديا مرتفع نعم بدون تمطيط ولا تلحين ولا يعني يأتي به على نغمة أو أو يقلد المسجد الفلاني أو ما ينبغي هذا لا يجوز ذلك قال هل تجوز الاستعادة الاستفادة من السيارة المرهونة للمرتين بالركوب عليها لأن السيارة إذا لا تركب لا تستعمل لا سيارة عادي تستطيع تجعلها بس تسخنها فقط قد تجلس إلا إذا يعني كان صاحبها يعني اتفقدها هناك فرق بين التعدي والتفريط نعم هناك فرق بين التعدي والتفريط التعدي هو أن يتجاوز ما لا يسمح له فيه والتفريط هو أن يقصر فيما هو يجب عليه فيما هو يجب عليه رجل تزوج أربعا فتزوج الخامسة إيش يسمى هذا تفريط تعدي يعني تعدى تعدد عدى الحد الذي يجب عليه واضح الآن أكل طعاما حتى امتلأت بطنه فتقيأ بشدة تعدى ولا تعتدو نظر كل طعام بقدرك لا زاد في الطعام حتى يعني وصل إلى قدر يمشي في طريق قال لا سأمشي الجبل تعدى الطريق سالم قال لا أنا أريد أمشي في الجبل فسقط هو متعدي نعم أما التفريط فهو الذي يقصر أو الذي لا يأتي بما يجب عليه تفريط أنت تدخل بيتك إذا دخلت البيت تغلق الباب أم تجعله مفتوحا تغلق الباب هذا من واجب دخولك البيت إغلاق الباب فإن تركته أنت مفرط تترك أولادك في الشارع ما تبالي بهم مع من يمشون تفريط ما يقال تعدي لماذا لأنك ما أتيت بما يجب عليك في حق أولادك الخزنة خزنة المال تجعلها مفتوحة ما أتيت بما يجب عليك ما أتيت بما يجب عليه فهذا يسمى إيش؟ تفريطا واضح ما هو الضابط في لون صبغ شيب اللحية أو الشعر أي لون إلا السواد أي لون إلا السواد نعم ما حكم نعي الميت بمكبر الصوت في المسجد الأولى تركه نعم الأولى تركه الحديث الذي فيه نهى رسول الله عن النعي ضعيف لا يصح قال ما هي شروط الصلح بين السلفيين جزاكم الله خير أي صلح لكن بشرط لا يحرم حلالا ولا هذا هو فقط ما هناك شرط يعني نص شرعي أي شيء يكون فيه صلح وجمع الكلمة ورأب الخلاف نعم ما حكم بيع الحلي من الذهب إلى عوام الناس لما فيه إمكان استعماله للتبرج؟ يجوز الأصل أنه يجوز لكن إذا علمت أنهم سيتبركون ويعني سيتبا تتبرك... تتبرج عفوا به فلا يجوز لك ذلك فأما إذا الغالب أنه يجوز بيع الذهب والفضة هل يجوز الأب أن يتصرف في مال ولده لشراء لعبة أو ملابس أو غيره؟ نعم يجوز له ذلك إذا رأى أن ذلك أصلح له إذا رأى أن ذلك إيش أصلح له إلى, ألي هنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب